وَالْمُؤْمِنُونَ وَعِنْ مِنَ تُبَخْضُرُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَعْمُرُونَ فِي نَارٍ فَيُعَذَّبُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وَالضَّرَّانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ